ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على سجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كونوا أنصار الله كون الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارين إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من إسرائيل وكثر الطائفان فأيذنا الذين آمنوا على عدوه فأصبحوا ضالين.